بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لكاذبون.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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَحَدٌ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجْلِ صَدَّقُوا وَأَنَّكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون